وَللَّهُمَّ انْتِظِرَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبرة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لك ديرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بناتي رؤوف الرحيم قد نوى تقل بوجهك في السماء فلن ولي أنك فملاة ترضى فوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغادل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك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 وَمَاللَّهُ بِغَاثِلٍ مَا تَمْلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَيْتَ فَوَلِّ وَجَاهَكَ شَقْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْهُ أَجْهَّةَكُمْ شَقْرَهُ لِأَنَّهُ يَكُونَ لِلْنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجْجَةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ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 فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تفكرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات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 قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون عشق وعشرك ابناء وحونا تمزي عشيرين يقولوا عليه Kunas avsanata silka kuraanka ja karinka, ja tu mennään ja totuva, tilkuka kooma, ja ja da bokoli ja fartali ja lavo kabilla vana ja, kerääminen bagara ja ja da bokoli ja kantoni, min totuva, että ne voivat kuja وا ايدا عشر كبيل كب لا بنا يا كبيل لا بنا يا جسكي لواز يا كميل حورانك كريما وككم صدق جز جسكي كواده مكفره على الني وا وينو بالابنا يا جسكي لواز وحونا كبيل لا يا ايدا عشر من لائل النجوه نبي محمد عليه الصلاه والسلام أري ما هو النبي مادي جي كنت زين عيا عياك ميتاع عيا دانا الله كسرت جي نالها عيا دوحن لجارين الله أوقتي مسل جاري عيا جو رميسة وحين أروح لعي لي عيا ضيعش وحين أرنت أساس خلاعي تترك علي سلاط وسلف وحون مكة المكرمة وحون أهدي لي مدينة المنور هذه نوحة وددقنا لمن عرب وموسيقين ووحباهين إيه قولوا يهود أهلو كتابكا صدح قبيل كوابانتا بنو النظير وبنو قريضا وبنو قينقا صدح لقولوا يهود وأهلو كتابه وطوراتك وارقفتك أيها ماسا لو قلتك ما كان تأليفا لهم سؤالوا يهود لا سؤالوا يهود لو قولوا سؤالوا يهود الدين الإسلام كأحصبه أي القرآن كا أيامك النبي هو المدينة تعي مدلحية طبعاً براها، أما صدابية طبعاً براها، أيه بيت المقدس وجه الادين جري، وأقبلني يهودو، هيلا سو وجه الادين جري، هي كما كان روسو دوينا يجي، هي كما سو دوين كأقدم وعي، وأفائد عن اللهم هني إسلام لكم أيها القوسم نبيون علي ثلاثة وثلاث، على مك المكرمة. إن القبلة دائما وأبدا دا دا ما أعطف وحول وعاون ما كما أن لم يدأ الدنيا ذاكمتها إن وعرض لما أمى الغراشين وأمين ما ككل الشيء والثانية دفتها أغطى صبعيا ما أمك وعاون إن ولا بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك ودى العالمين وقبلت أبي الأنبياء إبراهيم وإكوه إتعيوها نودا قلقها وعاون بيت الله في الأرض هو حج الله إليه أهاته قبل الله مكو كيمك يا فضل المكان يضايب إلا النار لقيم أدنينك مساء كذلك الغسر ما يبقى الكل إلى الأرض يساء وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وميشئ بكل أرض سبحانه عز وجل والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد لم لا بقى كان لا أقسم بهذا البلد لا بقول ناسي كل كاميشا قيم نجاب بعدين كل كقيم نجا وقول راعي وهم كانوا وقول راعي كل هذا العرب أي وكنا شيء أي ولنا شيء أي لا تري دعوة وكنوا لي أي يليجعليهم عليكم نار النوال لي والدرع سيرة كلا غردينا لي كل كعرب كانوا يختلفوني أسبابها سو كجاء mikä merkki muodettiin taudin yhtä on biologisesti. Juhdun tulee alleko vai ei. Aiemminkaan ajan hadii Heidi ei mukujen diu. Oma ruumi mädöi, mutta onakin me ratkallut ojik. Betul mähdä sinut legädiu, mutta kalamukrama. Ei kaavaa di luujen diu. Vähemmän tuolla allejuo vai ei. Vai olemme dona. Olla kärsivä ojikkaa, tien diu. on kärsivä kun jiin baheyshin qaya bangal u ji gaadina kuna wax ay ku fasiri doonaan qowmiyada arinta inay faarax qabeen iyo xumsuriyada ay dalkii ماها meej قومي dhalsay iyo maganadii la soo direy ma aanin qowmiyow الله xayalaha ay ku وجل u lixi doonaan kolka jawab سيقول laga أسفها هو جمع السفه والسفيه من فيه قلة عقل وبش عقل جنوى كيري هاي فضيل جنوى وش كل كان طفلان قفلان ما هو يغضب عن عقل ذا علية أو عحم كعلي أنا عريشة دكان داعش هدول لا ما داش كدر صبي هذا عينه نبلاه عن عينوره هاي لكن ما هو عقلي ياري هي فضيل كدر صلو كركانس كطراي akha sayara sun gaggari maay inan qorada sifaa ya duflalada aya waxay oran doonaan qiblada makkah lugu jeedii bay kugu dhaliiri doonaan yaqulu waxay oran doonaan khusufa duflalada minan nasid dad kamida kunaafiqin iyo yahud iyagoo mujrik نبي محمد رقيس سكه عن قبلتهن قبلة, قبلة بيت المقدس اي وجه قاعدين جيرين هاكاجيهي وا ما هي التي قبلها اي كانوا محمد رقيس ساهان جيرين عليها على رسخ بالها قبلها اي قاعدين جيرين بيت المقدس وحا كاجيهي اما كوا عليه وا ما هي باي اورن الله وحا تا اوجا جوابته لله المشيق والمغرب idinkum aad iyo kaxoonid baytu naxdifnaa Allahale cabadan Allahale anigaani adoon eebaanahay Allah ka danbeeyay amarkii aan ku soconayaa idinku markii xagga wajiga laadiyay iyo markii xagga wajiga laadiyay laba goorba amarka Allah la furinaayay waxa hadalayn maashay idinku jira wax idinku xaan siyaal erdaala Allahaga xambidiyihii xusundihii dooflaalinyaa aqli ku firan iyada ganaan anniguna يا رسول إبرة ذي كرسي إبرة فولين أيه فرق جرينتيس معاه ينكر ينقوه توم كذا لوب أبيه تجارب لوب أبيه واركودين اللوجور أيه كل واحد راعي إلا محبوس حقا كله ذلك المشرق أو بيت المشرق ما ركع قعدني يا والمرح كل بعد اللباذة أما حاجة أي حاجة حقا يحبي إبرة وعندو ليه إبا حنونين تصرفوا إلى صراط جد مستقيم من توسن وهو الدين الإسلام أن هذا صراط مستقيما قرآن كوي كوالك وضع توسن هو الدين الإسلام أبكو إبا حنونين أينا وضع توسن بقوانوني كوالك إذينكو فرق للملوه دين بريق البيت الله عليه فصصر الله أمره كوالك إذينكو أحنا سيدي الملوه ما كنت أنت واركو إمان بان نبي قلوه شي شيئا برك الصعيد أكودي تام هاي داي وحول صعيد هو إلا بس صعيد لبظا بظا مفاجئ إنه قل الله عز وجل كنسبة يقول إنه قل الله نقد بودي هذا الأمازولا يبصي بودي فرق جريدة إنه يعرض أن نعد أن تعدل لازم يشجين هل لو كن يقول الله عز أعلم يعني عنو بيعن الله عز لكن هذا الله ماشين شجين إنه يعرض أن خفيف ما أوح alla wa jawabti wa llo diari o ma de guma baana mar bariya eri wa sadaqallahu in o adama arnun Sia tänä päivänä enkä ymmärrä halukkuu palaa. badan ymmärränyt, että se on ainoa tapa. Sotaa tänä päivänä on ollut järkyttävä. Jäseniä on ollut niin paljon, että meidän on oltava yhdessä. Jäseniä on ollut niin paljon, että meidän on oltava yhdessä. Jäseniä on ollut niin paljon, että meidän on oltava yhdessä. Jäseniä on ollut niin يقول وحي أردن أن أشوف عود قمر من الناس بدتملا لا والله أن أبي يسعة جديه أم دملاه كبل يوجهها دين بيت المطر حق هذه ما حق جديه الله في قبلها كاروا أنجلا على يا على استقبالها قابل جذا كور كذا يقول خسروا بنا وحاطلا لله اللتي جيما له ماله المشرق باري يقرع كسوفه يوال المغرب قرعه دا لولا الله عليه لاعتراضا عليه فرجل كل بيسو ليالي يتصرف في ملكه ملكه ولا ليالي أنا الأرض لله يرزق ما يشاء من عباد والعاقبة للمتقين ملكه دولا ليالي يتصرف في ملكه كيف يشاء لا عليه إلى هنا الله مورن كانوا موتا لي أعطوا أمرين الله مورن مع كانوا معاصي لا يصير لي أشي رب أولى الله المشرق والمغرب، الله على بري جنبه يهدي من عنويا، ما يشاء وبدايته قط لا نقي صدره إلى فراضة وضوء مستقيم من طوفا، وهو جيل السلام، قدرة جنتي السلام كوي، لقد بري أله يهدينا صراط المستقيم، وكذلك جعلنا قومته وصوبا برقوعات من آيات يابله، قومتنا سكار بعضها زومة حمدجا، أما وينوس الجد نجا؟ وحي عيده تلمانش كيامن المركات قاين مرا وين دعيتونة مرا كاولو كدا خصوصي بدري يوم هذه اللود وحده عمل قديم هيا يوم اللودي, وحا اللودي وحي الله ما كان من بصير ولا ندي أحدا نجا نود يوم الدين زوجاردي مدن الله مارك مركات على رسولك وران دونا يا رب واقرشي وحلا وحدي ردي وحلا وباها يا مركات إنا أذكاريسي أذكار النبي المرحاتي ما إذا واهيا وياك المرحات محمد محمد و باي مرحات يا ما لما كينا يعني جروحه تعذيب من عتك خفتنا ذلك محمد من يا النبي يا النبي عن جويني أنا يا قلبي عن جوين كل خياب ووقتي يبغى بورني وينو نديغان مسوغارجي في دعوية دينتي ايه كلام اكو عدينه امه محمد واي استافعنا لي عاد اكو عدينه شندت خواكات دنج وهن كو كتابك هذا الكريم كا يا نوو شيختي نديغان كا علي صلاه وسلام معصوم كان ونو شيغي كل كا اديكا الله لا ندي نو شيغي ماجي محمد نبر نو شيغي كل كا قران كا نوكو هاينا ولا قدر فالذيست فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم مطوفا وإلى عدن أخاهم وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا قران كان نقوة هنا قرآن كان هناك دلم إذن قرآن يستافع كلك يستافعين قرسي الله قاد قرآن قرآن محمد هو مدين وقودا بأيه إذا حتى يقعر قد نعني إلا هذا وإلا لأن قرآن مدين إذا كان النبي جيباكم أخاتك عاي إذا كان النبي جيباكم أخاتك عاي أما النبي أماتين تهدي فينين بوتك فيينين أموح علي محمد أماتين ذو حيله لأن النبي النوحي يقوم كي نوحي الأعمار يوحي النبي الكثم باي بأنه مرخاتك أنه يخور أماتين ذوارهم تهدا أنا أشيقي أنا, أنا أضايش هاي قال تعال خدوحوا يرو وكلالي كصيد عصان جعلناكم عن الودجي شي وخان لا يمكن يهلني امتن امات وصبن اخيار لتكون انظهات شهداء مرغاتي على الناس يذكركي اتكو هاته او امضي هو بعد صوابكم مرغاتي قايسان سنعزي او لي يوم ذكر الله له اورن امدان من قومه لتكونوا شهداء على الناس أول نبي ياس ين يوم ما هو جكمر خاتي كان هي يا لا سيكاي كلكم محمد وانا النبي عليه الله باومديي اورك اي النبي يا سودي فخر من خاتي النبي على النفس ويكون الرسول رسولكم محمد وهو انا يا عليكم محمد ودشينا وما جعلنا ما نجالي القبلة قبلة الله تلك قبلة يأتون سهان جزئي أنا يأكل خلبي المقدس هذا أنا نكال للهني ما نجالي أول حاجة إن نكوجي للهني هذا ندمك للهني إلا للنعلم إننا موجين ودمت اللي به وحيث الله واهوا أكل مذا الله قال يا بنكال لكن من إن أجانه يتبع الرسول خصوص الراعي من مال أنكو عانو يان على عقباي لما دي سائر باتفر خذا كن لو بنايا وجال لما دي قبل ذي اللقبة البيت المقدس مكان مكررنا اللو علي الكعبة يوم ينكوا ورزيئي والقصو كبعايا يوم يان قريبو على عقباي وإن كان ضحية هاي وريجده مكان لو وريجالي البيت المقدس لجو وريجالي لكثيره من العروس او خذك او حلوق يقيني وفارقة المألوفي ما شاقه ايبا لكن ايان ضدك واعين تدكي اعلى الرميه ايمنكو لا ابوها امر ابر اعجي ضدكو مها وحيف ضمان حق واجلاتي حق واجلاتي وفارقة امره وان كانت وعياتي يستسدلون غيمكو لكبيرة المدعوص الا على الذين ضد صوى ينكو عصلي حتى الله ايبا هنوني الذي أرى انت هذا ملكي العسايم هو حي من تساؤل هدنا اي المنافقين انت اي المسيكين انت اي اليهود اي النصار ابونا واما حينما شاكرا بيت المقدس البيت المقدس حدا ينبقى بلخصني اخي اتضغي تبنكي البلاد كان اي تقويس يهود لرد الله اتضغي تبنكي بلاد بلاد هذه الانت صلاة ديت كذا المحين نقريس كيفا ربك جوابه بيت المرضى تنكي وجغا لها دناي أمر الله اللقاء دي قلقا كان أجلبنا خلاط حقا لها دي يتيحقا لها دي إلى أن أدومه سسوصوبا أجلقي يعمل كي سميين مثل يعاية مهبات لك إلى أدوم الهيزة بل أن تكون هذه يعمل كأدوم مثقال ذريعي ولا الله بالله وصدق الله إذ يقول إن الله الله يظلم مثقال ذرع وإن تكون حسنة يضائفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيمة قال تعالى فبوحوه لما كان الله إبماها لن يوضعها ألا ديعي إيمانكم سلا دهت بيت سبب سببكنا وعوه إن الله معبوس حقها بنا سيدك لرؤوف اللهم حليس بدنه فرحيم أبنه كل كائنو عمل قاضي ديعه توعت الأذان بالله وكذلك سيدا أنجعلناكم من ذنكية اللي حداد أمت المحمدين أمت المبالي ذنكية اللي وصدنا خيارا وأم ذيه فريد إلى الرسل سمدي بعد لحادي نيسا وإلى لتكونوا هنا ذهاتا سهداء مرخاتيا على الناس تلك كوركي سهد ويكون الرسول رسولكم محمدنا ونغلو أحدك لكوركي إنكو مرخاتك عمي كرام ماذا لكم خاتك عيسى أما وماذا نبيكم بأوله جويدينا ويكون الرسول رسولك محمدين النوض عليكم إنكم هم المعمتين كركين شهيدا نكما راكع وما جعلنا ما نويا يري القبلة أيش وجه الله دينجري فلك اللوطة وزنجري الله في قبلاتك كنت آي عليا على, على استقبالها كذا قابلينه بيت النود وما نويا لي القبلة أيش وجه الله هو فلك إن علمين أنه موجن من روح يتضع الرسول الرعاية أم منعك موجن ينطلب الله بناية على أقلبيه لما بيسائر بوس كوركورا أوقفك المسلم كتعاليم في فيه بماك اتماده حصل معصوما سوى قارثيه سمعنا واضع إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إياكم بينهم أن أي يقولوا سمعنا واضعنا أولاكهم المبلوحين أما وحا خير خلعين هداد بلن مرن بيجلاه يعني هذا الآيات يبلّم مرنصنا لأن تكملوا قالوا لي وصدق الله الذي يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ما الأكل عدل خسرك عدل وحور صبحت كذاره أن سمعنا ووضعناه فمنا ووضعنا صح وحنا هنا دكتور يقول قالوا منش إلا الذين كفروا كل خمسين ووضعنا من بلدهنا وقو علك لا سارهي حد الذي جاءت ما كان لا يمر اين هو جاديو مو منك شيء شنو هو اجري كما كنت كان اي هو كجاريه يقو لبارك ادو كنت ديت منقدي في بعض الروايه وحالي علي الذي جاء وقال له سو دجيه قائد ام رئيسه ما كو جين وهديو سو كان مركم مسلمين ما يتضح رسوله مما ينقريبه قرده صوغه كفوقيسه اه لننك هور يرسل اقربنا حقا هذا سبحنا حقا اهدينا والكيسك مجرنه إذا وعلا كربعي قلك التكاليف السرعية وصدق الله أعصب الناس ويذركوا أن يقولوا وهم لا يفتنوا كل تعاليم تيرا إيا تكاليف شرعيه كيفك إيمانك سرنيا وحبكوا معا كإيمانك سبينيا ما شهلنا إلا لنعلم إن أنه مجن منع يتضع الرسول سبحانه رعايا في أمره ونعيه يبقوا رعايا أن منك مجن ينقلب الله بنايا هلا أقل به لبجي سعر بطور كورا وإن كانت يتسلم وعي النقطة لكبيرة المدوية إلا على الذين نذكر كما وينا حد الله إبا وما كان الله إبا معا ليمعا مدى يا عيا إيمانكم سلا تضعك أو تكتين أجيبيني وألاليهم أما نور النور على النهر أنظمًا وصوك على رحيم في لا بصدي تمامكم وقت في أنت سو قارين هالنقدين وحلا وحى سرادة إبدأي تلم نقدس اللوتو كذي عمل كذي واجرة هل قاسي كالسوري وين بين الصين إذا أدي قطورة وريقة هي وراب قاس خير كبلاتي ساكا برمتاي عمره يعيش توكلي سرادة السعوط كل كذمي رسالة إسقراطو سو عرين ما يجي مسلم كا أي ده للكذبون كاي وطالعه وتزاريه ده عندما هو حقوصا مهيه شويدين ده بمثال فقبل الله عيدنا انه هو شيء وهذا من فضل الله عز وجل جل فقه هذا الوحي قاله عليه عليه مر الله و الرحمة افرسيخي حضول مدنة حقه مدنة حقه مدنة حقه مدنة حقه تبلوين كان ما شاء سيلان قصيد هل ها على مركوتك تجي على يا صلي صريح العدل من حق وادي الله إلى حقه يعيل كيس الدعاء عقوتك الله إلى سياهر حق, حق, حق كان وما كان الله إب ما إيضاع متى يعيا إيمانكم صلاة الله مهود يعيا خبر حقه أبو زب لا نعريس بابا او شديد الرحمه اين عريس صدرنتاي خيمم اطره احنا رو قريب قد نرى ايات قال تعالى ان رسولك عليه أو أوتي على يسانات والسلام او كيف على او جعل مكان لاجيو او قلب الصمديش كلانايه وهو جبريل محقب صدئ يهودي مد سودا ايجو كمن بحكم ليدو إلى سبحانه عز وجل وهو أيضا أول في ظهرك بالله من إعسك الرسول وصمد في رناي إيا داعشك وضاك بلذين لا أهدي إن إهدوارك سبحانه قد وحادبا نرأينا أن وجدنا تقلب وجيك صوباني وجيك قد قد قد في سماي في جهة السماء إياك عقشي وجيك قد قد قد ما متطلعا أدوهن قد ذاقا الأمر بالتحول إلى كعبة إنك كعبد اللي هو ربي كانو هنقلتها لسا الى هو دارت ادنا دي شي شرم في سلاجتي وجلالي يعني كودارت لا وليا انك لام القسم ين توكيد على ضرر ان كون جيدين كملتان جو تر بها جاش ما كون ان كون جيدين انت جو مقدمه اما كي واكن فولي وجهك صدر المسجد العرب ومن رحمة الله عز وجل جل كعباد هذا راكتن إلوثاً مثلاً الديني هذا كعباده غصمياً وجهه اللغوآه الدينيو ومصوراً كشان مسلمي انت انت حرمك جوكتين وليب كله موغي لكن لو كانت في مشارق الأرض ومغاربها كل كئين وثيه كعباده كنت زيهي حتى المتايك كان آوه كنت كان سينكوه قانا موغي وعوه إلى وانون عريسنه مكلفين باع ترى لان معاك هذا شطر ومعاك واجهه كلكم النسخ قابلة مجالي قابل بانك يد وجهك هذا الدين ينقوم وقن سر دماعه إن هذا وجهك حبثت بكسيزه سمياليك في جبال وحن راضي لين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ فَتَقُولَ أُمَّتُكُمْ قُلْ كَيْ نَعْبُدَ رَبَّنَا وَجْهَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ قَصَّمَتْ مَجْدَ لَنَا تُقَادِمْ كَلِمَتُ الرَّحْمَنِ الْجَاءُ وَنَجِي وَجْهِي آدِي وَلِّي وَجْهَكَ وَجْهَ صَدْرِ الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ بْنِ عِيسَى ما صوب رأيهم المدينة كقوم تاعي ما هو مسلم ولن وحيه ما أكون في المدينة كريما من الأربعة ما أنزل هول وجهكم مسلم وجهي يا صدره مساجد شهر ما لا حدشة أما قرضا قال لا في الآخرة أمور ما وإن الذين قوة قط الكتاب الذي فيعلمون وأوليهم أنه ليس له مكذب لوجوده من الحقومة من ربهم خطيق والعجي كفتوكا إنو يحي وأغيهين بلاس في أمور مايان ومن الله إبنى سماعها بغافلين ألا النور هما يعملوا بوقية الأفرادة إيا فتغ الله يوضان إياه قوة كعبادة قرانا إياه نبي محمد إياه سانديح دونتانا إن ديري توريات الأغوسة بوقي يوضان ألاك أفال كل كهديئي إياه إن لقال إياه اللي سودايو إياه إن ولا اين اتيت خصوص محمده حداد بنات الذين وعوتوا الكتابة الذي هي بكل آية آيات كل كلها تسوكا حينيتي ورنتا وقوشاكيتي ما تبعوك قبل الله تاكا اداود باني مانا قجرتا قبل هذا الرأي مانا نصارق الرأكا صوبة نيسا مريمان ماركا إلا فولا شرقيا ونبي مغلان كلكا شرقي دي بيقولي وبيت يوضح حتى خرعك كلك شرقياً خرعك في المقدس لا يوضحي حاجه ركعه صلاه كل كشرقيين ايش يفرعونك صلاه على قبله قلنا اليهودنا قوانين الاله غربا وبيت المقدس يهدينا اليه كل كما انت ادى رسولك محمد امتي بتعوذ خشوعا على قبلتهم كعبد يابا الله كفار ما لهم يوجه هدي من شيء الى مشرقا يمر فما بعضهم غرقوا إطالعين ندري آية ما كملت بعض القاركة كلك كملت كل هذه عجيبة الدين فيها كعبلا كفرتي رجينا إهوك صعدا إنت الدين كذي ديت تدهوك صعدا مرةعي أو بعض البشرية مخلوق سميع هذا لا لا نأتي لكن لا ولا إجتي سرقت إذا كنا رأي إن سمعت عداد العزي أهوهم ما قالوا لي ما خد الدين ما يدان كل عزي من بعد ما قرآن كالقبل جاءك كوهيمي من من العلم اقومي بأفاولي وجاك صفى المسجد الحرام ألوها إساعدت إياك الرعادي إنك إلا الله من الظالمين هذه النقطة بأفاد عالمه ما أمرين نبي محمد إنه قال كل كالله والعاسى مرخياء لو الله إيه أنك نروديه أنك إنسان قرآن كأنه دينته نداف له كتاب القرآن كهاء الله سنة رسول الله Opa, janne, jos ihminen ei saa sanoa, että espanjaliittoliitto on yksi maailman suurin liitto, niin se on oikein. Mutta عشر بالمية بشأن إلى أي صابع أيضا أثيرا إلى وقت لا يرجع إن عدة شهور عند الله مثل عشر أشارات عبد الله قسم علوا كل خوحلو دارناه لا نقول قلبناه أن نقن في حين لو قد جايه ما كناه اللهم اهدنا بجد اللهم تانق قولك قردان كارلا صلونا إن أيقانين حتى ودوا إلينا الذين وعى آتيناهم القطار أنسينا ثوراديين في يعرفون رسولنا هو أيقانين ثورادينا والله الله سيئي إنجينا هو الله سيئي وحيئ يقانان كما يعرفون أبنا وهم المهيدة لنسي عبد الله بن السلام رضي الله عنه وارضه وجعل الجنة ثم دوا ونمكي مركي الله ويديه قرآن كوحيه إن أبنبغ المحمد تقيمين سال عرورتي لو تقيمانك ورد والله وحيه لي ولك لا يمحمد لا يمحمد نوعق ونبغن معي محاسر ويلي ولك يمحمد نوعق ونبغن معي محاسر ويلي وحب لكن لا يمحمد إله أعيسهم قل فإلهي وين هو عقل وحكوش يقول مده يناديك رب لكن بالأهم سعاد وأشكحنا دعا فكرتك هذا وحبا إن هو أقول ليه ثم حقيقهه و كما يعرفون ابناءهم ان اي شباب وان منهم كمذا لا يكتمون الحق حكي بيقرين حق قرينان وهم يعلمون ان اقريه الحق قبلا وريهي اني ما انا يا كتابك اللغه شيء حق من ربك حق محمد الرب حق وحق حقي كي كيما فلا تكونن مرنا عنكم من, من المنكر انت حق الشاكيتة حكام ابنه قد وحدها نرى ان وجهنا تقلب وجهك وجه قد قد ومديسة في الصماء ارسى وكوك قد قد ومعفلها اللي قبلة قبلة زوتر لها قبلة غالكتها فولي وجهك وديها جالي صدر المسجد المسجد الحديثة الحرامي حرمض لها وعيثما ان الناس يعد كنتم اهتان فولي وجهكم جالي صدره مسجد المسجد المسجد فإن الذين قوى قطوا الكتاب الذي فيه ليعلمون وآية قانان أنه جانسي قاس الحق المتسغل من ربهم خبقوا الحق يسكسغل إنه إياه قطب طبيبه قوى قائل اعناد في البيض الله أما وحاء يعملون سمعين آيان ولين الرسول الله حجازلات الذين وحووا الكتاب الذي بكل آية أية منهم ما ترى راعي مايا قبل التكاديا قبل ذلك وما أنت هذا جنمتي بتاريخ المدرع آية قبلاتهم قبل وما ضع لهم يجاكارك يهود نصرموها فخزنا نصرنا يهود موفخزنا وما بعضهم لهم كاركودنا بتاريخ المدرع آية قبلت ضع لهم كارككلا قبلت ليش أولئك ضعته حداد غادي أهوائهم مسكروهم من كذا من مايا من بعد ما شيء كذا ياك أكوني من من العلم قرانك كا إنك عبدا إذا كرت له ولا خالد من, من أبوالمنى تكذب تزرنك كجرس الذين تذكر أعطيناهم الكتاب فَيُعَمِّدُونَ <تصفيق> وَيَقْنَنُ كَمَا سِيدَايَ يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَرْكِلُونَهُمْ يَقْنَنُ وَإِنَّ فَرِيقًا بَيْنَهُمْ إِلَى رَكْمِلَةَ أَلَا يَخْشَوْنَ عدي الْحَقَّ فِي عَدِي وَهُمْ يَرَى وَيَعْلَمُونَ أُفْ الْعَقُّ حَقٌّ لِرَبِّكَ خَبِجَ حَقِيبُكَ لَجَنِيمِ إِقَالَا تَكُونَ النَّهَانِ مِنْ أُولِي النَّقْرِ إِنْ تَحَقَّقَ شَكَّتُوا وَلِكُلِّ <تصفيق> ولكل قَالَهَا وَمَضَعَكَ مِذَا وَجَهَةٌ مِنْ أَيْلَيْهِنْ هو كلها ومولها للعصوص يسنى لفضت رجو مومين ورثم الخيرات وناغة أينما مير الناس أتكونوا هتانبا يأتي وحايد الله لإمان بكم إذنك اللهم أعبرو سعاق الله جميعا دمانتي إن الله إذا على كل شيء سيلا لك كل جيس فركيس كبير سبي أهوذا وهو عجيك لنك ومن حيث خرج فركي خرج وحال لقاعد الهي المقين حطيه له سفره مع الله فلا سفري يقام الله ماذا فا خذني الله ألوه ومن حيث مال الله مازي قاد خرج البحج لسفره سفره هذا البحج فاولي وجهك وجهك جالي شضر المسجد مسجدك بن عيسي قال حالان حرمدره بنكو كاتره وجالي وإنه جاتيك سلوكي تنعم مسجدك حرمدره على الحق المدسقنا من ربك خديك حاجيك سوكن فمن الله ابننا في غافرين اللهم أننا صاملو فاصملي ومن عيسو من الله نش أدخل إسبه الحديث أول وجهاك سل الله وحوجياش واجي جاك شطر المسجد مسجد إني الحراني الحرم يا حمره إلينك وحيث في معه وعيسو من الله نش كنت ما وجوهكم مسيتينا أول شطره ما تكلني يسوع جاهية محل ولد لا يعيش يكون يوسف نقود لنا صدق عليكم قرش نقد قرلا يديم كل هذا فجلوا وحول ولدنا يهود قرثوا النذل بيت المقدس وتنجر الوحي ورنجر يزح الدين لنا ويتبع قبلها كم لنا نور عصيم وجع الدين يا أين النبي الثورة مش رجنتوا اي يدعي على مله ابراهيم ابراهيم دين دي سيمو شي غيره او يخالف قبلته ابراهيم حرم كان ولا شيء فاضي له كل لا, دين لا في, في تلح. دين توزينه ولا عنده في اي حاجه اما قبل المشركين تا دين والله شيء وحاجة إلى مركب كبير إذا أبدأ لنا وإذا أبدأ لنا سنفعل كبيرا ولا يجب أن يكون وإذا أبدأ لكي أبدا وكي أخبرت أهم أسرع أرتاكوا لنا إلا الذين تتماهان فلمو كردر صري ومنهم إليك كميدة فلا تأسووا كبيرا واختوني أن يقال الله قال وليه تمّا إن أنت ما يصير نحن في برو أكا عليكم كركين أو برو فَعَلَّمَكُمْ تَتَذَكَّرُونَ مِن أَهْلِ نُوحٍ كَمَا سَبَقَ يُوحَانُ كَأَن أَرْسَلْنَا أُذُنَي فِيكُمْ لَحْدِينَا خَصُولًا بَائِنَ الْذِّنَي قَيِّمًا بِالْأَمْرِ نَبِيُّ اللَّهِ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالتَّلَ قَسُنْ كَا مِنْكُمْ إِنْ كَانَ يُمْكِنُ لَكُمُ قَسُولَ كَوُشِ يُصُولُ مَعِي كَطُلُوَ قائلين طه رايا اوتمي كايش لايا كتب مكال ذل يا انا طه النبي بن يا ويعلمكم وهرج برايا الكتاب كتاب القران كان معنيه يا والحكم النبي بويد برايا يعلمكم وهرج برايا ما وحيدن لم تكونوا هروان تعلمون فويقان اذ فذكروني ان الله يعف بتدبير وتدبير وتدبير وتدبير أذكركم أن ويد حسايا وايد أمال مرينايا وأشكره لي وعندكون إحنا يا عرالك بدل إنما ولا تفرحوا يا مالحين ولكل من قالك واحد لا يوجات لنا ما لا يهوه كل جو موليا وجلتنا فصبي قوارته الخيرة خير قوارته كربدية أينما ملا الناس تكونوا عاتما يأتي عايز ليمن بكم مينك اللهم عبدك عبدا جميعا ما أنت إن الله أبد على كل شيء وعلى كل ذكرك كدين رب أوله ومن حيث ملا إلا ماشي أدخليت لسفر وبعيد فوال وجهك وجهك آدي مركاتك نجد صدر المسجد مسجد تنكيش آدي الحرام كم قبرنا وين هادين تواجه من المسجد الحرام العزيز أياله الحق صعب من ربك خبيه حقيك صعب ومن الله إبروين ما بغافلين اللهم أما وحات تعملون سماينا إذا فيجازيكم عليه وإن كان بالمرنا يوم ومن عيسو ما له ماشي خريشة بعد فوالله وجهك وجه عادي صدر المسجد مسجد بريشة الحرام الحرم لا كذا النبي الله مرام مدين الليل وحيث مامل الله ماشيات كنتم أعطانبا أيها الأمة المحمدية فولوا وجوهكم وجيالكين جاوية صدره مجد كحرمان للهدين الإساء لأن الله يكون يوثاً وحاناً للناس عليكم كركيمة حجتهم قرليين كوشيكتب إلا الذين كوا ظلموا ومنهم بذكا كاملة كوا فلا تخصوهم أكأب سليله وأخسوني، أنا قال له إجبك هنا دوا منك هذا كل العاتان وليوتم هنا دوا نعمتي يمكنني ما ليجان عليكم كل كلاو نعمائي قر ما لا يوم عرفه فقال كثوكن عرفوا زوجه اليوم أكمل لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ورب الرسول لكم من الاسلام الدين اركسل دماي سيرى دبا داسو بنو كدهस المعلوماتगुण वाला तुमही उठिन तिनन दमाय सिरो निहमाती कलकानि अनोरा नोरा दमाय सिरा यो अनमा कुल इस्लाम कोन इल लनि जिरिन ولا انकुम ताकद जून इने إذنك إذنك أدتوا إذنكوا جنسية يتلو أغريا هلأيكم قركينا عياتنا إنك أباها عياتك لنك قركينا كوا أغريا ويزكيكم إذن طاهرة ويعلمكم إذن براء الكتاب حديث يتلو عليكم الفاتح قرآن كوي ويعلمكم الكتاب أحكام قرآن كوي والحكمة سندي رسول كوي ويعلمكم وحكرويذن براء يا ما هو لم تكونوا هرواين تعلمونك وإذا أم كان أمية أميه وقيم اللهها فاذكروني أنا قال الله الحسن أذكركم وإذن أبال المرين أيها واذكروني وعني ينفق الله يساجع معها الإسلام كما عادناك ولا تغفروا حيوتي شارينه يا أيها الذين آمنوا صعينوا بصبر وصلاة أكي واحدة لمخلدي لك أهد الله أيها فأنا ذاهي أيها المؤمنين توجيه يا صربي يا تآلٍ لسيفٍ فقال عزمٌ قائل إبوه يري يا أيها الذين دتكم آمنوا الحجر مريئ استعينوا وحاتل ميشة على قضاي حاجاتكم جنيه نين جين جدمة أوصي بالجوع عارا تكوابذ بالصبر يوم سمارك سلاتين لجهر مريئ وأخذني بدني هاي سببت وعوض صبرك صدح شيء أيهو قيب سمايا قيبك من ذلك السلاة السوق صبرك وحاول حبس نفتي على ماتك نفته وحادي ليسو فقلت القيام لهو قصب نفوح يديدنا واتقا إن النفس الله بالسوق فما هيكفرته ولا أجد ما أنتي بيديده قولك صبرك وحوه قيب سمايا صدح قيب صبره على طاعة تعالي أولوه صبره سلاة قيب تاسيقا شيء وصبر عن المعصيه الى العاصي النفس اجل لقد صبر وصبر على المصائب والقضاء والقدر وحد باثونيكا اري بكاكي معناها او اد كفرت ستدعى فقيبوت تستر كليهي مركا ستدعى امرت حجرها و قد ميكه ابل بكا غرام ما لا ترين الله يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قلنا إذا المركة سأسى ثلاثا لو ظهر مريح ستقولك المركة وصبر كيه ثلاثا دوت الماء نور والصبر ضياء قلك كن نور يضيى واكرتك قل رحضة يزيح فرق عود هو الذي جعل السمت ضياءا وقمنا نورا مركة ثلاثا نوري ثلاثا نتكده ويهي وقيد كميد الصلوات النقونيس او واحد كان هي قد خفر كل كان الى و خوجي معونه وي يقولوا تحت عينه بصبر وصل فكجلت فكلو هي صبر لغات الله لا بد ان نقول لك صلي على سيدنا و سرب كلما احجبه امر خلاه ديمرجو ترجع الى صراط لما رجعوا ديكان جري كل كانا دوه هي خلاه خلوا كرو حدّنا لقى غويا إيدر عبد الناجل أقولك ذلك مركزي أفتحي على رجليك ثلاثاً بعد ذلك أنسوا الله ما فيكم موجود دكتور أبي إلى واحد حريرية ثلاث ما قاعد أبان سبعة أوصاف يلام حريروا حيرون ثلاث كبيتي سالاً لجداً أنتم الثلاثة نجري عينا صلاة للإجلك كل كواحيرك أبيع لك نعيم حدّاك تكتوت جوتك ورث كذو ذيك السادة شو كان ينزل من كوات بكسيسي سرير مليه ويماني أما أم انت تقريسي سرير جوكتاب لرهده إن الله معبو تحقر مع الصابرين تتكسب ريض القاتر أيهم معوضيه العون والنصري والتعييد والتوفيق تتكوى الدنيف صلبات تتكوى مجاهدين تتكالك كل انت وعد انت لما ذكرت سببت وحاول هلا كيف يكون حديث امام مسلم و هي ايها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يري الله اسهدا الى درات في تفي ان الى درتي في عواصي الطيور في برج الجلند تمره دي كشتا شندتا خولين ميدب جار الى دهي توك شندتا هوك دا حقي دي تشندره في الجنه كان لا يكفوا با... حيث يصوت عصة ثم بثى هذا، ثنا الجهد لكبرته حيث جاء من شايدوند، كل كيسات غصت حاجي كوي ثم توي الى قناديل معلقة تحت العرش هو مسلم، إما مسلم أو رجل كرخ فرضا، أدواه كثيا، ذلك في عني ثيا، كلكا مديه كرسي وابن زه، من ملم كرسي أم مريه، فورته على عمران، ولا تعصب الذين قتلوا في سبيل الله الموت. كنا ولا تقول حد هنا ولا تقول حد هنا لمن نرد نقتل الدين الجسدي لله إلى دين في سكريانك إلى وجودك هما مواطن وابن سان حد بل إن الإنسان ذا وأن الله ولكن لا تشعر حياة غيبية مزقية لا هي ماذا تقرأ ماذا معها نواسيات قنوات لمن يقرأ القرآن كقوله ولكن لا تشعر فلاشا تقلنا المرأة وانترحاتهم وقبرك نحن سيكون لي وانترحات فيكتها اللي موفى حليه من ولكن لا تشعروا نرسا المتقامي تسميه وحوية اللي قبرك المعاجر حتى اعطيه اللي موفى وحيك علىها كوهيدا يحطون كبدوكنا وقالت لفا ناشي الله سيدي إلا أنا وحو الرسول فعليه وثلاث لا في جنه نوو تشيقي القبر اما روضه من رياض الجنه, وإما حفرة من الجنة حضاش دلو حضاش دلو او ما من حفر النار كل قاعد يكون له جو تسد كويني و هو لوو تري عباد دفته ودينا الجنه يجيرك كو و به ولكن لا ما اذا اردنا ان نسيري معنا اديه لم من كان كل لي انتو كل يا والاختبارات هو قوسه دم بايمانك نفسك مالكك الفيشه دونك يكون امانه يا علك ولا النبل ودارنا يا رب اختبارنا واجربينك معادي يا ربنا نقول انتانا بشيء اعطانا يكون امتحانها من الخوف عبسيه عبس و هذا عبسيه نحن ربعا نخلط والجوء باهيه و من الأموال حوله برئيه برئيه بأسدي يالك نسخه منه و الأنفس علمه يبعانك وكادمانه أما ذكا عنده يلقيه بلس و سمرات برئيه يالك نسخه منه إذا تضع أمرك اعتماده يتكوه الله بقيبه قاروه يا قارنا صبر مايا، خلقه قارك صبره أيام القدس هذه وباش شطر الله وبيشار الصابرين هو طلعت الذين صابرين إذا صمدوا مقرته كل على مصيره من بله مع هذا ومع له على ومجسها كانوا عباده إننا نجى لله إلى له أصلي أنا مصيبة أنا كني حتى كبحنا لمنه إننا نجى إليه إلى الله أبا وين لا إلى غيره أحد كلامي أن خاجعون الله منعنا بشارة الواتنا أولئك قوة حدي مصيبات قدعضي إنا لله وإنا إليه خاجعوني عليهم قرقضوا وحانيزة صلوات الدم بدافع من ربه سبب العجس الذي قدم الدم بدافع ومصيباته أي نكا ديكتا ورحمة نحريسنا واللسينة وأولئك هم يقال أولئك قوة قوة قزونك علي سلام تقول ولاد المكان دي وعواشي كوينه ايش ايوش توا ساعه كتوكرداي وي مركو نبيجار كان ولادك اتقل هي هذه واصبر رمضان وفرج انك الىك عزوتو اسك دلقادو ما ينكرني نبي waxay ku tilin ileeka anni fa innaka lam tusir rabbi musimiati wa hay إبعد عني ول إقدروا بأبي بناكي قمر فإنك اللعن تصيبه بمصيبتي يأفر الي طالبة اللسه علي إلي ينكرمه من بواركي نبي قيبه كله قدم بيجي وحي يا هذه إنك أغلو الرمي في كان ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاتي وان حقا يمون بي من بيهي عندهي كانت المرضتي كانت كتا يكس هو ربي قريبه شي مركو يمن نبي قبيتها لي يطواب من نمراي لم الباب كيسا ما كسر الرسول الله لايقتير عاجي، كما جراني؟ شفوك إليك عني، كم أبحن صلي؟ أصابق دابوك عنوذري، هو كيل إنما صبروا، إن صدمة الأولى، <تحق> أواه يا مصيبة لما خلقك كقوم برجيسه، أو حنوك أو كعليك، كر كسر جنم الله جرها، إن ترى إن إنا الليل، قلنا إليه فاجهه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ايه مكان ايه تشبته على ابتك الجريته كما هجحته او ايه تدعبني او ادنه اقول حتى هذا حتى ان صبره ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي انما صبره الاولى امام مسلم وليه وهو رسول ككله ما من عبد ابو المجل تصيمه مصيمة أي ايه مصيمة كل هذا ايه انت عشر بماه تقولك يا عائشة قرغو دي ونجوغا لان بد إن الله وينا إليه جادعون شو عائشة عايش الله يا رقيت الجعنة يا رسول الله إنما هي ذي قام مستضعف شريف عزاز طيب كل ما سأل المؤمن فهو مصير إنك استبع عليك على جنبي من من أجله تصيمه مصيره فيقول إن الله وينا إليه جادعون اللهم في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها شواه مسلم أم سلامة نفسي عنا كبينتك لا ياريلي يا حسد تغتو الكريوحاتي لابا اللهم أحلف لي خيرا منه كل خاصة يتري منك أقبل تنينك خير بلد أدوك المسجد حكيكي بهمها حكي أمد قل ورك كب قال ورك وركي يتري سلطاني يا عرافي ومي قال ليك وفيرا يا أيها الذين تتعامنوا من هميلو استعينوا وحدنه لو قال ما يستعينت جارتان الصبر الدلقات او هذا شائركي نوحو يري لا أستثير الصعبه الصعبة أو أدرك المنى فمن قادت للآمال إلا لصبر قدرين يموتون وقتين وحدن جارة قفك صبرا قفانا صبرين قفك إيمان له شريعة الإسلام وإستكتب رأي أجل نوهلا يا Joo, että minä vaikka tekiin, että kun kaikki ihminen lai, koska ihmisiä kutsimme jos ei lai, kun ei vienä, ama suoraan voi haja, ama aloittaa sekin lai, se on tällin, se on suurin, se on takaaminen, se on takaaminen, se on takaaminen, se on takaaminen, se يا تقنموا يا إيمان لآن وإيا وحي انتحاك كان أما قف إيمان لميلا يا أيها الذين دطل آمنوا حقا رميو استعينوك الميسر الصبر تلقات إياه والصلاة تكاسو إن الله معدو تحقها مع الصابرين لك تلقات المعرض وتوفيقه يا كاركال إياك عني أدرسي ولا تقولوا هنا بهنا للمنظم تختلوا الذي لدي سبيل الله إلى دينكس كورياني لديها سكرينتي أموات هذه وعلى الدنسان ما أنت وطني الله الدنسان وعلى روح الله بمنا إذا النقطة كلمة الله هي الأوليان أمواتنا بهنا برحيانه وأنه نوليه ولكن أي شيء لا تشعروا موسعى سمتقانين ولن نبلوانكم وعيد انتخابينه هو من الخوف عرضي كميلا من الخوف عرضي من والجوح بعيك ميلا ونقص المميس من الأموال الحوالها ونقص المعلم من فضلك وسامراتي بحرًا إنت أصلعين كبيما أيوب بشر شاسون كسبانو أبشار الصابرين أكثروا أتعبر الذين صابرين إذا استفادوا حتى الخدا على مصيبة بل الملك العزي قالوا إلى إننا إلا هيالو شمنا إلىها أننا والملك يتصر في ملكه يفيض وربنا سبع كرا حتى نمنا وإنا إلى هي إلى الله يبوين حقي لا الى غيره احد كلمة انجاجعونا ولا بنينا اولئك قوة واركان يريد عليهم قرق الله وحاها سلوات جمد دافي حقي الله قدم من ربهم خبب الله الله قدم بدافة وحالوحي قفكرت قصر مليا حاق سبحانه عليه سلاة و سلاة اتقوا احد وقندم اصحاب توثمت يا رسول الله يقندم قويت اهدي معه. كل خالدين لما أقع كما لديك كما يقعك الجيران منك كننا اللهين كملا خمت كلا يخمت أزعفت وذكرت ذلك كان لك كاجرين أجرين بينا لا ما جللا لا نعم ويرضوك كل خالدين الله كرم مصيب بدنيا الله كلا جب بدنيا كنا لا يرى قوانين شد أي ذيل حدا على أنت كم غت عزني أي مود مختنديم غت عزني سلوان من ربهم سبيقول اخي لوكه تمداف يا ورعمه نورك قوات قم الى ذكريه أيها المتدين قوه والله على